وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِيهِ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّهَا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 وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَاصَّىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَيَا ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ قَالَ ابْطَلَا مِنْهَا جَمِيعًا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هداي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقيه ومن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 قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسيه وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وابقيه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 وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَمَنٍ وَأَجَلٍ مُسَمًّى فَاصْبِرْ عَلَى ما يقولون وسبح بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن فَسَبِّحْ وَأَطْرَافًا نَهَارًا فَسَبِّحْ وَأَطْرَافًا نَهَارًا لَعَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا منهم zahrat l الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير chajru, uvarizbura bika chajru, uvarizbura عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة 10 And mi ŭvě cost to be, 11–lemsu si فِي dari Kueh Jthe. 11-lih takO mayro gest断 لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنَّ ذِلَّ وَنَخْزِيهِ قُلْ كُلُمْ مُتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعَلَمُونَ مَنْ أصحاب الزراط السوي ومن اهتديه